117. يثنون صدورهم ليستخفوا منه 118. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 119. إنه عليم بذات الصدور